الاولين ام ياتي يوم عذاب ربنا وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين فانجاد الذين كفروا بالباطل يدحضوا به الحق واتخذوا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 وإذ قام موسى نفته لا ادرك حتى ادرك مجمع البحرين ان انض يحقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسياح حوتهما فاتخذ ذيله في البحر سربا